وَاَمَّا مَنْ نُسِيهُ الْجِبَالُ وَأَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ Tumuna tõmuna kama kallakuna kum öel mõrda Bõl lakum وَوضي عَ الكِتَابُ فَتَغ مجرمينَ مُشفِقَ مَِّ فيِيِ وَيقُولونَ يَ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 لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق فمَا وَاتِ وَ الأنضِ وَلَا خَقَاءًا فُسجِ وَمكُ تُ متخِذَ المُضلينَ عاضدَ وَيو مَا يَقُول نَدُوشُ رَكائَ الذيينَ زَعَتُم فَدَعَوه فَلَ يَْتَجبُ لَهُم وَجَعَ النَّ وَرَاءَ الْمُجْرِمُونَ نَارًا فَظًا دُؤَنًا أَنَّهُ مُوقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مصرفا